ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين أكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير من معين يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسبعون فيها لغ اصحبل مین اسبول مین فیصد ریم محبو پند مسکون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكاء اچا لی اصح بلین لے اصح بلیہ مین سل تم مینل اولی و سل وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحن أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون لمجموعون إلى من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم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 بَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ شَأُلَ جَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّ لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَنَّ الَّذِي تشرب اشكُرون فلولا تشكرون فلولا تشكرون افرايتم النار التي ترون انتم ان شجرتها اَللَّهَا تَذْكُرُ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ فَسَبِّح فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فلا سیم نو لس مل چل میم ایپور کریم ایو لو خریم فی کھی چکھ ل هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلق وأنتم حينئذ تنظرون إليه منكم ولكن ولكن لا تبصرون فلن مَا إِن صلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح, فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله الله أكبر